هذه الموسيقى hun... رقصة اطلس وهي موسيقى جميلة جميلة للغاية للمرحلة واحد الثاني اعرف رقصة رقصة مسلية we now看到 formulas throughout departed and made the lifestyles We can perform it in return We can perform Hoeveel mensen zijn er samen? Hoeveel أنا غنات يعني من هذه، أنا أشتري كل جلاد غفر لأن ما فيها. مش قلت الفكرة ولا قبيت الناس الناس كي يصنعوا أغنية مغربية أنا كان جاهد والله من أجل الأغنية والفن يعني في ما قت الناس اللي مندوا قبل حالكم كل واحد كما قال إن في بينه لش وضيع لاختيار ديال كل واحد يعني ما من دخلش شخصيته كل واحد يحتاج ولهذا ااا لكم أغنية شعبية الزيغيان. وهذاك داخل في الغرناطي محمد مثلا واحد اغنيه يحبها ام بي بي لك ليه بن ودي يعني ما